ربنا وسيدنا ومولانا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى, وتعصى فتغفر وتجيم المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة, وتقبل التوبة ولا يجزيه آلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الذنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر إلهنا وسيدنا ومولانا يا ضاية رغبتنا يا منتهى قصدنا يا أمان الخائفين يا غياث المكروبين يا من عند قلوب المنكسرين يا الله اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين وهذى المسيئين منا للمحسنين اللهم تقبل توبتنا واصلح حوبتنا واجبر دعواتنا واسل خائمه قلوبنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا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 يا محمد صلى الله عليه وسلم وانبادك الصالحون اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا الهنا انك عفوا تحب العفو فاعفو عنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأولادنا اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر نائنا بنا اللهم أصلح شبابنا وعف نسانا وطهر قلوبنا واسل السخاء ما أفئدتنا اللهم يا قوي يا قهار يا منتقم يا جبار عليك بالطغاة الظالمين ومن أعاد انهم على حرب الاسلام والمسلمين اللهم قي اللهم اكفناهم بما شئت وانت السميع العليم اللهم من اراد امنانا وبلادنا وعقيدتنا والمسلمين بسوء اللهم فاشغله في نفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره اللهم أدم الأمن والأمان على على ربوع بلاد الحرامين اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الحرامين وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا ووفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا منان اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا راحم عبرات المستضعفين يا عند قلوب المنكسرين نشكو إليك حال إخواننا المستضعفين في بلاد شتى اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم اغفر لموتاهم وعاف جرحاهم اللهم اشت جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم اللهم وحق دماءهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا من يعلم السر وأخفى يا من يسمع السر والنجوى اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنزل عليهم العافية الدائمة واجعلها عونا لهم على طاعتك اغفر لموتانا اغفر لموتانا اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر المسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من, من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي بنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك